Audu villahimina shayatani roodim, bismillahirohma nirohi, hamim, valkita bilmubin, inna jallah, hohoru, anna narabi, allah,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 لِلتَسْتَووا عَظُهُ لِهِي ثََّ تَذكُرُونِ عَمَتَ رَبِّكُمْ إذ سْتَوَييتُم عَلَيْهِ وَتَقُوا سُببحَان الذي صَخخرَلَنَا هذاَا وَمَا كَُّ لَهُ مُقرنين وَإَِّا إلَ رَبِّنَ لَمُ قَبُون وَجَُ لَهُ مِن ععبادِهِ جُزْءاء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 مقتدون قال اولو جئتكم باهدا من ما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلتم به كافرون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 وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُقَ سَنَا بَنَهُم معيشَتَهُ في الحياةِ الدُّنياب وَرَفان بَعضهُم فَووقَ بعضعضٍ دَجاتِ لاتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضًا سُخْرِييا وَررحمَةُ رَبِّكَ خَيرُ مِماا يَجمَعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة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 وَاخِرَتُه عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ عَتَاءَ إِذَا جَاءَ نَاقًا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ فَأَنْتَ تُسمِْعُ الصَّّ أَو تَهْدِعُمَّ وَمَنْ كََ فِي ضَلالِم مُبين فَإَِّا نَذهبَب النَّ بِكَ فَإَِّا مِنهُمُ تَقِمون أَوْ نُرِيَنكَ الذي وَعددنَاهُ فَإَِّ عَلَيهِم مُقتَدِرُون فَاسْتَمْسِكْ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقدَدَ أَرْسَ النَّ مُسَ بِآياتِنَ إِلَ فِي الرعَونَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِّ رَسُولُ رَبّعَمِين فَلَما جَاءهُمْ بِآياتَتِنَ إِذَاهُ مِنهَا يَضحَكُون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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ